يثبت لله عز وجل أعينا كثيرة ويثبت له أياده كثيرة وذكروا ما ذكرناه من الآيات كمثل قوله تعالى واصفر لحكم ربك فإنك بأعيننا فقالوا هذه الآية ظاهرها إثبات أعين كثيرة من الله عز وجل وكمثل قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا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 هو الذي يرد به أهل السنة فهذه الآيات نص في بابها لا تحتمل إلا معنا واحدا فنثبت لله عز وجل عدد الأيد كم يد نثبت لله يدان له يدان إثنتان وله عينان اثنتان.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 في ذلك أجوبه الجواب الأول أن نقول إن أقل الجمع في اثنان فحينئذ لله عينا إذا جات آية بأعين فهذا جمع والجمع أقله اثنان إذا لا خلافة بين الآيات وهنا جواب آخر وهو يقول أهل الصنة قال تعالى والسارق والسارقة السارق والسارقة مفرد أم مثنى أم جمع مثنى فاقطعوا أيديهما أيديهما جمع والسارق والسارقة مثن فلماذا جاءت هذه الكلمة جمعا جاءت جمعا لان هذه الكلمة أيدي تضيفt الى المثنى وانت Qualcomm وإذا أضافت العرب الى ضمير المثنى وكان المضاف والمضاف اليه في كلمة متصل المضاف بالمضاف اليه فالأفصح عند العرب أن تجمع الكلمة يعني هما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 السارق والسارقة كم طيب إذا جمعت الأيدي لماذا لأن قوله تعالى والسارق والسارقة صار معلومة عند كل الناس أننا نتكلم عن كم عن اثنين فالكلام غير ملتبس أنت تعلم أن السارق تقطع له يد واحدة فإذا كان عندنا للصان سنقطع كم من الأيدي فقوله والسارق والسارقة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 الثاني أننا نضيف إلى ضمير المثنى فيذا أضفنا إلى ضمير المثنى الأفصح في اللغة أن يجمع المضاف فنقول أيدي بدلا من قلنا يدي يديهما يديهما أفصح أيديهما واضح ولا غير واضح واضح كذلك في الآية التي بعدها ان تتوبى الى الله الكلام عن من عن عائشة وحفصة فانت تعلم ان عائشة لها قلب وحفصة لها قلب واحد فيجمع الكلام لسببين جمع كلمة قلوب لعدم اللبس لما تقدم من الايات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 فالأفصح أن نجمع كلمة أعين لأنها اضيفت إلى ضمير جمع لكن إذا اضيفت إلى ضمير مفرد كقول الله عز وجل عن موسى ولتصنع على عيني لماذا جاءت عين لأنها اضافها إلى ضمير الياء ضمير المتكلم فإذا اضافت إلى مفرد أفرض الكلمة إذا اضافها إلى ضمير الفاعلين جمع كلمة أعين وهذا أيضا قوله تعالى أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما عنلت أيدينا أيدينا جمع لماذا جمعت, جمعت لسلبي السلبي الأول أنه ليس في الكلام لبس لأننا علمنا مما تقدم من قوله بل يداه أن الله له كم يد له يدان اثنتان حين ليس هناك لبس في الكلام وثانيا أضفنا أيدي إلى ضمير الجمع فالأفصح في لغة العرب المجمع بدلا من أن نثني وهذا الكلام غير ملتبس عند ذي عقل وإلا أهل البدعين لو انتزموا بالكلام بالظاهر كفر لو انتزموا أن الأخذ بالظاهر أعين تدل على أكثر من عي وأيدي أكثر من عي من يد كفر كفر لماذا لأن الله يقول أولم يروا أن خلقنا ناء الفاعلين فليثبتوا أكثر من خالق وهذا هو الكفر خلقنا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 لا يشتبه على عاقل ان المراد به المثن والقرآن نزل بهذه اللغة كما قال عنطرة ابن شداد عنطرة ابن شداد قبل الاسلام ام بعد الاسلام قبل الاسلام اذا يتكلم على اللغة التي نزل بها القرآن فعنطرة يتكلم على امرأة عشقها فيقول لها من تحت برقوعها عيون صحاحة طب هي المرأة لها كم لها من تحت برقعها عيون إذا هل نقول للمرأة أكثر من عين كم للمرأة من العيون طب ما هذا عربي فصيح يقول لها من تحت برقعها عيون يقول عينين لماذا لأن الجمع هنا لا يشكل.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 رب العرش العظيم ان يعلمنا اياكم ما جهلنا وان يبصرنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا عليه انه لي ذلك والقادر عليه